إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستوحره ونطور إليه ونعود بالله من طرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجز الله فلا مضل له ويظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَصْلِحُوا صُلْحًا بَيْنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خوزا عظيما أَمَّا بعد فإن أفضل الْكَلَامِ بكلام الله تبارك وتعالى وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله عز وجل أن يقينا شر النار وفتنتها وحرها وتمومها وهذه مقدمة حول الله تبارك وتعالى لسلسلة دروث في شرح كتاب الدرى للبهية في المسائل الفقهية للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب سنقدم بين يديه مقدمات نبرج فيها أهميته وسروحه وترجمة لمؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك نعرض على أمور متممة لهذا ثم ندخل في الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب ليس بدعا في شقه الدليل بل هو منتظم في سلسلة مباركة من سلاسل الكتب العلمية التي كتبها الأئمة والمحققون من أهل الأثر رحمهم الله وورثوها الأمة فدواوين السنة كالكتب السكة وشروحها والمتون الحديثية كالعمدة والبلوغ وشروحها والموثوعات الفقهية الأثارية تزاد المعاد كل ذلك من أماط العناية بفقه الدليل ولما, ولما شكات هذه الجهود العظيمة ونظم مفرقها في مختصر لطيف ولم شكات هذه الجهود العظيمة ونظم مفرق متفرقها في مختصر لطيف على طريقة الفقهاء والصلاحهم ليس بالأمر الهجم كما تقدم ويأتي هذا الكتاب بالنسبة إلى التاريخ العمري والتصنيفي للمؤلف وهو الإمام الشوكاني في النصف الأخير منهما أي بعد نج علمي وخبرة قوية في التصنيف وهذا يجعله من المكانة والأهمية القدر لقدر لا يخفر ويؤكد ذلك أنه أفرد مسائل كثيرة منه برسائل مستقلة الأمر الذي يعطي الدارس والباحث مئنارا لجيدة اختيار المصنف وقوة هذه عند اهل التدقيق في سلوك القواعد العلمية ثم علايته بنوع المسائل التي دونها في هذا المصفر وهي التي جاءت بها الاثار النبوية والطراح ما عداها وتصديقه ذلك لشرح الذي سماه الدرار المضية وايضا مقام مصنفي بين المصنفين ومحققين واهل النصفر هذا كله يعطي فضر الانتفاض وينده إلى الانتباه عليه في دور العلم ومجامعه حزبا وفهما ودراسة ونقدام وقد كان فلم يكن المصنف يصرغ منه حتى ذاع ذكره في البلاد اليمنية وحمله أهل العلم فيها على شرحه فمكث مدة ثم شرحه وقال لما جمعت المختفر الذي سميته الضرر البهية في المسائل الثقية قاطلا لذلك جمع المسائل التي صح دليلها وصبح سبيلها فألم جماعة من أهل الانتقاد والسهم الناسل الذين عبوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحي وأحب ناجد أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر وأزفته إليهم يمعنوا في محاسنه النظر فاستنهلتهم ريثما أطحح ما يحتاج إلى بطيس وأنقش فيه ما لا يستغني عن التنقيس وأربح من ما هو مفتقر إلى الكرديس وأوضح من غوامبه ما لا بد فيه من التوريخ بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتطر فدونك هذا هذا المشروح والشرح ملقا إليك زناب التفوير في المدحي القبر وزاد فيه من المتائل وأسبغ عليه من الدلائل ما يشهد له بالتحقيق والتبحر في علوم الكتاب والسنة ثم قرأه على مصنفه خلائق من أهل العلم وحملته بكتابته ودرس بكتابته ودرس ودرسه عليه وهم وهم السبب في الإلحاه عليه لكشف مكنونه كما تقدر ولما طار الشرح في الآفاق وطار مدرسة ممسف الإنصاف وكانت الزيادات على الأفض غير قليلة عمد بن المصنف القاضي العلامة أحمد المتوفى سنة واحد وثمانين ومئتين وألف الذي كانت له العناية التامة لمخنفات والده عمد إلى الأصل وشرطه الدراري فجعلهما كتابا واحدا وهذله تهديبا حسنا وتماه الصموط الذهبية الحاوية للذرار الذهية وقد طبع في جلد وكتب عليه جماعات من أصحابه ومعاصريه في حياته وبعيد وفاة حواش نافع من ذلك ما قام به القاضي العلامة المحدث محمد بن علي العمراني والصرعياني المتوفى سنة 1264 فإن له عليه حاشية جيدة ربما انتصر لشيخه المصنف وربما انتقده وربما انتدرك عليه شيئا مهما فاته في أسلوب جن الأبد والعلامة الجليل الناقد الحسن بن يحيى الكبتي المتوفى سنة ثمار وثراثين ومئتين وألف للهجرة وهو من أقرانه كتب حاشية مفيدة غالبها كأقب وإرادات ترد على المصنف كما ترى كثيرا منها في حاشية الدراري وكلتاهما كتبت في حياة المصنف أما حاشية الكبت فظاهر وأما العمراني فانظر الدراري مثلا المجلد الأول صفحة 64, صفحة 64. ثم طبعت ضمن المطبوع الدراري مضيئ قام العلامة محمد بن علي الضمد المتوفى آخرتنا في 1300 فن للهجرة ونظمت برر وطلب من تلميذ المصنف العلامة الحسن ابن أحمد عاكس المتوفى سنة 92 و 22 تقريبا أن يشرح هذا النظم فلبى مطلبه وشرح حفظة واثرة منه وسماه الجواهر الأسجرية ولم يثمه ولم أقف عليهما لم أقف على هذين المفصلين لا الشرح ولا الأبيات التي ذكرها التي ذكرناها وبعد عقود قليلة من وفات المفصل قام العلامة الأسري صديق حسن خان القنجاجي المتوفى سنة 1307م بانتساس شرح المفصل الدراري فنقله بحذافيره وجاد عليه أشياء قليلة حسنة من بعض كتب المفصل وغيره وسماه الروضة النبي شرف الزرن البهير وانتطر له في عامة المسائل ولم يخالف إلا في أشياء نادرة لعله لا يتجاوز عددها أصابع يد الواحدة وإما يذكر ذكره أن العلامة صديق حسن خان كثير من كتبه انتتخها من كتب الإمام الشوكاني رحمه الله مع تعديلات خفيفة وزيادات لطيفة تفسيره المشهور كتفسيره المشهور وكغيره من المصنفات حتى إن بعض العلماء تكلموا فيه من وكان رحمه الله متأثرا جدا بالإمام الشوكاني وليس هو من تلاميذه إنما ولد فوق الإمام الشوكاني ولم تضيق حوالي سنتين من العمر إنما هو تلميذ تلاميذ الإمام الشوكاني. ثم قام العلمة المحدث الأثري أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة 1377 الهجوة فكتب حاشية على الشرح المذكور آنفا فيها استدراكات مفيدة في بعضها بحث ومناقشة وهذا هذه الحواسل التي كتبها هي الموجودة في المتخة المشهوة من روضة الهجوية المطبوعة في مصر قديمة في مطمعة منير الدمشقي، وقد ذكر كثيرا منها صبح محمد صبح الحلاق في مسخته التي يطبع في دار الأرقم نقلها بحذافيرها دون عدم شيرة إلى أن قائلها هو الإمام أحمد شاكر ولو فعل ذلك وعزم علم إلى أصحابه لكان قد أحسن كثيرا لكنه أفضأ بذلك فإن الكلام إذا نسب الإمام العظيم ليس, ليس كمثله إذا نسب إلى طالب مبتدئ أو عالم غير مشهور وبكل حال فإن نسبة أقوال العلماء إلى أهلها هي من, من بركة العلم كما قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى ثم ترادف إخراج الكتاب مفردا أو مجموعاً إلى أحد شرحي وسيأتي مزيدا لهذه الجملة وما زال بحمد الله ملحوظا بالعناية وقدرت ليس في القطر اليمني في حسن. بلت سائر الجزيرة العربية ومصر والهند وغيرها، فذكره العلماء وملحه وكان يدرس حتى في بلادنا هذه عند بعض العلماء الأثريين كالشيفي السريدي في طنجة، فإنه درسه في زاوية المعلومة. طيب. لم يذكر المصنف في النسخة التي بخط تاريخ بخطه تاريخ تطمينه الكتاب، لكن أن يقين أنه صنفه قبل سنة 1220 إذ تاريخ شرحه الدرا المضيع، وناله قبل ذلك بسنة أو سنتين في سنة 1217 أو 18 أو 19. طيب ثم دعاه واستمر ثم سأله بعض العلماء يصححه واستمهلهم مدة ثم مشا في شرحه طيب من الذي في هذا الكتاب وضحه هو نفسه فقال قاصد بذلك جمع المسائل التي صح سبيلها والضبح سبيلها ذلك لما لما كان منها من محبر وأئم فإنه قالها فإنه قالها وقيلها فنسبة هذا المقصر إلى المطولات من كتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعلمية كما يعني ذلك من رصح في العلم قدمه في بحار المعارف ذجله ولسانه وقلبه وقال ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محضر رأي كما جرت يعادتنا في هذا الكتاب فليس مجرد الرأي مستحق للتدوني فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدرين ولا حجته الاتهال بعض أهل العلم على بعض الآخر، وبهذه هذه النقطين يستوي منهج المفند الذي يمكن لياج الواحد الجمايات أن مراده ليس مسائل الفن كلها ولا ذلها وإنما لي يعني ليس مسائل الفن كل آآ كلها ولا ذلها وإنما مراده المسائل التي اقترنت بالدلائل، ويصدق هذا شرفه الدراري. فإنك ياجز في تلك المسائل مقرورة بأدلتها التفصلية وأيضا المسائل التي دل عليها الدليل ليس كل دليل بل الدليل الصحيح المعتمد ومهي الدكابل وليس كل دليل صحيحا بل الأدلة الصحيحة التي دلالتها وابحة بين أقول وليس كل دليل صحيح بل الأدلة الصحيحة التي دلالتها وابحة بين وإليها أشار بقوله واتضح سبيلها ثم اطرح مسائل ضئية للإجهاد التي لم يدل, يدل عليها الدليل ويرد به بي من على المسألة لأنه لا في اجتهاد بعض أهل العزم على البعض الآخر وعدل بكتابها عن الأطماض إلى الإيجاب وإليها أشار بقوله فنسبة هذا المختصر قد يفضى رحمه الله بمواعدا لغير أشيائه الحمد الله قليلا ولعني أن يذبها لبعضها طيب وهنا بعض الوقفات مع هذا الكتاب قبل الكلام على النقود التي النقط الذي يمكن أن ينتهيه للمصن لا بد من ملاحظة أمور جوهرية في هذا الكتاب أولا أن المحققين والمتهرين في استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وتأصيلها ربما اختلفت أقوالهم في تحقيق الحكم الشرعي وتحريره وتنصيحه وهذا كما هو معلوم عند أهل الخلاف راجع إلى أسباب كثيرة معلومة مدونة في الكتب في كتب أسباب السياق بل المتين نفسه ربما تغير ربما تغير فكمه أو قوله في المسألة الواحدة من ذلك أكثر من مرة كمهم علم يعني من كلام الآئمة الكبار كالإمام أحمد رحمه الله ومادك وغيره فإنهم تختلف أقوالهم في المسألة الواحدة إذا أقاويل وذلك هو السبب من ذلك من أسباب الخلاف في المذهب الواحد ثانيا رجوع المصنف عن قول في هذا الكتاب رافع له لا واضع من قدره قد نبى هو إلى ذلك تنبيها متينا فقال ومن آساة التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يفضر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره ويشتهر ذلك القول عنه فإنه قد يفض عليه رجوع عنه إلى ما يخالفه وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قاله ولا سبب لهذا لاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين فإن قد يسير له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه ويغب من ولا تخيل مختل وتصور باطل. فإن رجوع الحق يوجب له من يوجب له هو من الجلالة والنبلات وحسن الثناء ما لا يكون في تصميم على الباطل. بل ليس في تصميم على الباطل إلا محب النقص له والإذراء عليه والاستغار شأنه. فإن منهج الحق واضح المنار يفهمه أهل العلم ويرفعون براهينه. ثالثاً، تأمل رجوع المصنف في مسائل الكتاب فإنك سترى القدر المشترك بينها سببه أمور من أهمها قوة الخلاب وتعارض الأدلة أو الاستكاء على خبر تبين له بعد حين ضعفه رابعا يتبين من خلال استقراء بعض مصنفات هذا الإمام أنه إذا تبين له الصواب في المسألة رجع عما قال به أولا ومأتل ذلك عنده بل ربما شن على قوله الأول وأبطله من عندك أوجه كما فترى في بعض أوجوعه وأما الملاحب, الملاحب التي قد يناقض فيها المصنف منها أولا إدماله بعض المسائل الخلافية وآدم الجزن بشكل بيّن كقوله وله وعليه ويسرع وفي ميراثهم مع الجد خلاف وأبراب ذلك أو أبراب ذلك وقد انتبه بعد في مصنفاته الآخرة في بعض هذا المنحض تعابه على صاحب الأزهار وصاحب الأزهار الأزهار أولا هو المثل الفقهي المعتمد عند الزيدية أو الهادئية من الزيدية وقد وطنفه الإمام،, الإمام المهدي وهو طاحب البحر الزخار كذلك من كتبه وسيأتي مزيد كلام عن هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى وعن المهدي الزيدي ثانيا في ترتيب الكتاب فإنه في ترتيب بعض الأبواب الكتب وظمها في مكان ما قد يخالف في ذلك قد يخالف في ذلك ما تنحظ في مثل تأخيره الأبصية والعقيقة بعد الكتاب اللباء وكذا تأخيره كتاب الوكالة وما بعده على كل حال فالخطب يثير والنفس في ذلك طرائف اتداد ثالثا أنه شرط أن لا يذكر من المسائل إلا ما دانيه هوابه الدلالة ويعترض عليه بأن في الكتاب مسائل ليست على شرط فمسألة الجد والإخوة مثلا رابعا سات المصنف مسائل مهمة من فقه الدليل تدرك بعضها في الدراري فنبهت ف يعني نحن قد نذكرها في خلال سنة دروسنا ثم تدرك عليه بعض من علق على السيد وشرحه كالعلامة العمرانية وما تراه في المطبوع من الدراري وعليه وعليه تدركات مهمة كأحكام المسحى القصيني والأذان مثلا وهناك أمور أخرى لم لا داية لذكرها الآن خامسا وديد مسائل يخالف فيها جماعة من أهل التحقيق والنفص وهي قسمان قسم الرجاء عنها وقسم لم يرجع وهي بقسميها مما ليس مجمعا عليها محل بحث ومناقشة عند من ذكر إما كلا وإما إطلاقا وماذا يقصر الإنصاق ينظر, ينظر إلى حجاج القوم ذا إلى القوم أنفسهم ومن ومن دقق وتأمل لمن تأهل النظر الذي لم عليه وجه الطواب فيها غالبا والله يهدي من يشاء الى طراط المثقين ثادثا تقدم ان المصنف شرط ان لا يذكر مسألة الثقين الا وقد صح دليل وقد فعل الجملة ويرى انه بقيت احاديثه ليست كثيرة يخالفه فيها اما اكثر النقاد او بعضهم وربما كان الحق معهم وقد حرفت, حرفت حرفنا يعني على ذكر هذه في خلال دروسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبب ملاحظة متفرقة إما مما يختلف فيها الناس أو تهون لا يخلو منها كتاب إلا كتاب العزيز مثل بعض مثل بعض الألفاظ والتركيز أو النحوي إلى غير ذلك. طيب. ويمكن أن نقول إن المفني رحمه الله. لو أنه كتب مختصرا أوثى منه ولم يكتب هذا المختصر إلا بعد تصنيفه الصيل الجرام لكان غرة المختصرات فإنه رحمه الله في آخر حياته حرر من أبحاثه تصنيفه لكما السيل الجرام وحقق من مسائل فقه ما يشهد له بالتبحر والإنامة في علوم الشريعة الآن نذكر ترجمة المصنف رحمه الله صيرة هذا العلم لا يفي بها إلا الأسفار لما حفلت لي حياته من علم وعمل فعال وجهاد في نشر الكتاب والسنة والقيام بدم الله في المدلهمات في المدلهمات وقد ترجم نصي على عادة متأخر المؤرخين في البدء في البدء الطالع وأقر بترجمته جماعة من أصحابه ومن بعدهم وأخرون في رسائل علمية لأن من أشهرها ما ألفه حسين بن عبد الله العمي وهو الإمام الشوكاني ورائد عصره، وألف عبد الغني الشرجي الإمام الشوكاني حياته وفكره وغيره من علماء. ونذكر هنا خلافا لتكون توفئة لشرحنا لهذا الكتاب. بحول الله تبارك وتعالى ويظهر منها مراحل العمية التي قطعها في التحصيل حتى بلغ ما بلغ وفي ذلك تحفيز لسائر الإخوة والأخوات على طلب العلم والتحمس له والاهتمام به خاصة علم الفقر فنقول أولا اسمه ونسبه هو الإمام المجدد شيخ الإسلام الحافظ الناقد العلامة المشارك المجتهد أبو علي محمد ابن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني وهو من قحطان ابن هود عليه والسلام بمعنى أنه من اليمن منذ قرون وأزمنة طويلة فإن هود كان في بلاد الأحقاف وبلاد الأحقاف هي من اليمن كما قال الله عز وجل وانكر أخا عادل إن أنذر قومه بالأحقاف وقد خلق النذر من بين يديه وخلفه فبيّن سبحانه وتعالى أن هودا عليه الصلاة والسلام كانت في بلاد الأحقاف وإليه وجودة الآن في جنوب بلاد اليمن في حضرموت مرس وإذا في وقت نهار يوم الاثنين الثامنة والعشرين من شهر ذي القادة ثلاث 73 ومئة وألف للهجرة بهجرة شوكان وهي قرية صغيرة تلعب عن صنعاء, عن صنعاء شرقا نحو 15 كيلا تقريبا وإن فتح فسكون ثم كاف بعدها ألف ونون نشأ بشوكان في كان والده الذي كان من أهل العلم والصلاح قد تولى والده القضاء بصنعاء بعد أن حفظ القرآن بشوكانة ثم ارتحل إلى صنعاء وأخذ العلم عن علمائها وقد أثنى المترجم أثنى يعني هذا الإمام على والده ثم قال وحاقد أنه على ممط الثلث الطالح في جميع أحواله ومن عرفه حق المعرفة تيقن أنه من أولياء الله لكذا هذا رجل الطالح تشأ المترجم المترجم تقرأ القرآن بصنعاء على جماعة وخطمه على الفقيه حسن بن عبد الله الهبل وجوده على جماعة من المشايخ من مشايخ القرآن بصنعاء. قد حرص والده المترجم قد حرص والد هذا الإمام على أن لا يشغل ابنه إلا بالتحصيل وتحملت في ذلك أشياء كثيرة. حك ذلك الإمام في كتابه في البدر الطويل قال ولقد بلغ ماه إلى حد من البر والشفقة والإعانة على طلب العلم والقيام بما يحتاج إليه مبلغ عظيما حيث لم يكن لي شغلة بغير الطلب فجزاه الله خيرا وكافاه بالإفسنا يعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيئ أسبابه وسهل طلائقه وأتى به بالتدريج شيئا فشيئا ولعلك تلحظ ذلك في مراحل حياة هذا الإمام العلم وإنه تقدم وما حكاه عن نفسه قال لما أردت الشروع في طلب العلم ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئا منه حتى ما يتعلق للطهارة والصلاة إن مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهما فكان أول بحث طالته بحث كون الفرجين من أعضاء الوضوء في الأزهار وشرحه لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأخذ عنه كان قد بلغ في تدريس تلامذتي إلى هذا البحث فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور إذا الشيخ رأيت اختلاف الأقوال فيه فسألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال أيها يكون العمل عليه فقال يكون العمل علينا في الأزهار فقلت صاحب الأزهار أكثر أم من هؤلاء قال لا قلت فكيف كان اتباع قوله دون أقوالهم لازمة فقال أسمع كما يسمع الناس فإذا فتح الله عليك فستعرف ما يؤخذ به وما يترك. وتألت الله عند ذلك أن يفتح علي من معالته ما يتميز لي به الراجح من المرجوث وكان هذا في أول بحث نظرته وأول موضع درسته وقعت فيه بين يدي العلم وهنا نستفيد فائدة هامة وهي أن طالب العلم المفتدئ يجب عليه أن لا يتخلف ويكثر مجاملة شيخه بل عليه في بالئ الأمر أن يأخذ المسائل الأولية وينظمها في ذهنه ثم بعد ذلك بعد ذلك إذا توسع في العلم وأحاط بسائر الأبواب الفقهية والعلمية واستوعبها استيعابا طيبا أمكنه بعد ذلك أن يتوسع في العلم واختار أما من يبدأ مباشرة بجراسة الخلاف ويبدأ هو نفسه يختار في بادئ الأمر فإنه لا يحصل علما ولم يصل إلى نتيجة لا يصل إلى نتيجة طيبة في أخذ العلم كحال كثير من المعاصرين. فإن العديد منهم أخذ العلم على غير أهله وبغير الطريقة التي كان السلف يأخذون عليها العلم ثم بدأ حصر جملة حصرة من المتون منها الأزهار للمهدي ومختصر الفرائض للعصيفر والمنحة للحريري والكافية والشافية لابن الحاجم والتهذيب للتفتزاني والتلخيص للقزويني والغاية لابن الإمام وبعض مختفر المنتهى لابن الحاجم والمقدمة لابن الجزري ومنظومة الجزاز في العروض وآداب البحث للعبد ورسالة الوضع له أيضا وشرعة الصلب فقرأ على جماعة من الشيوخ ينيفون العشرين منهم والده المتوفى ثمت 1211 في شرح الأزهار وشرح الناظر المختفر العسيسري ثم إن الأب قرأ على منه صحيح المخارب بعدما برز وقفده الناس ولاحظوا هذا التوابع من الأب وهذا التشجيع على طلب العلم منه رحمهم الله وأجمعين ومنهم الإمام المجتهد العلامة شيخ الإسلام عبد القادر ابن أحمد الكوكباني متوفى سنة ألف ومئتين وهو أجمل شيوخه لازمهم لازمة تابكة إلى وفاته وقرأ عليهم في علوم عدة وفي كتب كثيرة منها بعض صحيح البخاري مع الفتح وصحيح مسلم كاملا مع بعض شرح النووي والترمذي كامل والنسائي وبرمجة والموطأ وجامع الأصول والمنتقى المجد والشفى قاضي عياض بعضهم وكثير من المسلسلات وبعض أسية العراقي وشرحها أيضا والبحر الزخار وضوء النهار وبعضهما مع الحواش عليهما وبعض جمع الجوامع ما شرح المحلي وحاشية من أبي شريف عليه والصحاح للجوهر والقاموس وبعضهما ومؤلفه الذي تماه فلك القاموس أو مؤلفه الذي سماه فلك القاموس وأثنى المترجم وهو إمامنا هذا الشوكاني على شيخه وضعه طلعه ترجمة بديعة عن حياته وطريقته في التعليم وجهوده في نشر علوم الكتاب والسلم وأجاز له إجازة عامة وهذا الشيخ والذي بعده من من حتى الإمام الشوكاني على شرح المنتقى للنجد بن كيمية ومنهم العلامة الجريم العفيف الحسن بن إسماعيل المغربي المتوفة كانت 1208 نثبت إلى مغارب الصنعاء وهو حبيب شارح بلوغ المرام لازم الترجمك ملازمة الكوكبين، فمما قرأه عليه بعض بعض مسلم من شرح النووي وجميع سنن أبي داود ومختصر المنذرية عليها وبعض شرح النير والخطابي عليها وشرح بلوغ المرام لجده وبعض تنقيح الأنظار في علوم الحديث والمطول وحواشي والعبد وحواشي والكشاف وبعض وحواشي وقد ترجم الشيخ هذا كترجمة الذي قبله وأجاز للمترجم, للمترجم إجازة عامة رابعا ومنه العلامة الفقير أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابل المعروف بالحرازي المتوفى سنة سنة, سنة عشرين ومئتين وألف قال عنه لازمته في الطروع نحو ثلاثة عشرة سنة وادفعت به وتخرجت عليه وقرأت عليه في الأزهار وشحره وحواشيه ثلاثة دفعات الدفعتين الأولين اقتصرنا على ما تدعو إليه الحاجة والدفعة تتمنى الدقيقة والجليلة من ذلك مع بحث وتحقيق ثم قرأت عليه الفرائض للعفيسري وشرحها للناظر وما عليه من الحواشي وقرأت عليه بيانة بمضطر وحواشي وكانت هذه قراءة بحث وإتقام وتحرير وتقرير ومنه العلامة القاسم ناحية خولاني من ثلاثة تفع ومعتين وألف قرأ عليهم على الكتب منها النخبة وشرحها للحافظ من حجر وبعض شرح العمدة في الدقيق العيد وغاي التسول مع شرحها وحاشيتها والرسالة العظمية في أذان البحث وشرحها لملا حنة يوم عليها من الحواشي والكافية وشرح الربي والشافية في السر وشرح الشيخ لطف الله الغياث وتخيف المستاهل الثعب وشرحه وحاشيته لطف ومنهم العلامة عبد الله بن إسماعيل بن المتوفى سنة ألف ومن وثمانية وعشرين انتفع به في أول طلبه وقرأ على الكتب وهي عديد لا داعي لتفضيل ذلك ومنهم العلامة الصالحة حفظ بن الحدائي الصنعان المتوفى سنة ألف وثبعم وتفين قال عنه الشوكاني قرأت عليه في الأبزال وشرحه مرتين وفي الفرائض وشرحي على وكان مواضبا عن كدريس لا يمنعه فيه مانا فإنه يقع المطر العظيم الذي يمنع من خروج من هو في سن الشباب فلا يكون ذلك عذرا لدى واحد الترجمة لرغبتي في الخير وحرصي على إفادة طلبة ولقد استمروا انطباب المطر في بعض السنين من قبل الفجر إلى قريب وقت الظهر وكان معنا درس عليه وقت الشرط فما توقف ذهب إلى الجامع لإلمي لأن مثل ذلك لا يمنعه معلو سلمه فانتظرت له في المكان المعدل الزم فلم يأتي هو ولا أحد من الطلبة وهم كثيرون فجاء اليوم الثاني وقال لي هل أتيت إلى هنا قلت نعم قال لو علمت أنك أتيت مختلف ثم تأسف كثيرا على فوت الدرس ومن العلامة النحوي إسماعيل بن حسن أحمد الإمام القاسم بن محمد المتوفى سنة ستة ومئتين وألف قرأ عليه ملحة الإعراب الحريري وشرحها قال عنه الإمام الشوكاني اشتهر على الأسن أنه من استتح طلبه عليه في علم العربية استفاد وكنت من جملة من عليه في العربية حتى إني تفضلت للتجريب في الملحة قبل القرار من قراءتها عليه ومنون علامة الصالح علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد متوفى سنة ستة ومئتين وألف قرأ عليهم مجموعة من العلوم، يعني كان كثيراً ما يرجع إلى البحث وإن كان يعنم بالمثأل، يعني هذا ما قال عنه الإمام الشوكاني رحمه الله في ترجمته. فإن سمية منه صحيح البخاري من أول إلى آخر إلى فوت فكانت تعرض المباحثات الحاول قراءه فيسمع السؤال ثم يموت ويأخذ الشروح فينظر فيها فإن وجد ما يفيده يفيد أم لا وإن لم يجد تكلم عن النفس لكان في غاية الحسم والإساءة. ومنه بالعلامة المقرئ هادي بن حسين القارمي أخذ عنه مجموعة من العلوم ثم إن هذا الشيخ نفته رحمه الله وهو توفي سنة ثلاثين ومائتين وألف أخذ عن الإمام الشوكين علوما جمة وفي كتب كثيرة كان للأوطار صحيح المقارئ ومنه بالعلامة الحاق يوسف محمد بن علاء الدين المسجاجي الزبيد الحرفي المتوفى سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف ومنهم من علامة المثنى صديق ابن علي المسجّاج الزبيدي الحنفي المتفقّةٌ التسع ومئتين وألف. قبلما إلى إذا ألف ثلاثة ومئتين وألف، وجرت بينهما مذاكرات تتبجّج في إجازة وأثنى عنه المترجم في المترجم في إتحف الأثابر. هذا وكانت كراهته لما تقدم ذكره في صنعاء اليمن ولم يرحل لأعذار أحدها عدم الإني من الأبوين وقد درت في جميع ما تقدم ذكره وأخذه عن الطلبة وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه فإذا فرغ من كتاب كراءة أخذه عن مسالمدة بربّد جمعه على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من كراءة الكتاب على شيخه وكان يبلغ دروس كان يبلغ دروسه في اليوم والليلة الى نحو ثلاثة عشر درسا منها ما يأخذ عن مشايخه ومنها ما يأخذ عنه تلامنته واستمر على ذلك مدة وكان في ايام قراءتني على الشيوخ واقائمه لتلامنته يفتي اهل فراء بل ومن وقف اليها بل كارد عليه الفتاوى من الديار الكهامية وشيوخه انذاك احياء وكادت الفتية تدور عليه من عامة الناس وخاصتهم. واستمر يفتي من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك تخيروا وآثر رحمه الله الاجتهاد المطلق على التقليد بعد الإكتار من القراءة على الشيوخ وإدمان البحث ما في أول أمره ما في أول أمره كمن قرأ صفحتين ثم بدأ يردع الاجتهاد ويخبط ويخبط وجرد المبسوطات والمطولات ولما يبلغ الثلاثين من عمره وكان منجمعا عن بني الدنيا لم يقف بباب أمير ولا قاب ولا صاحب أحد من أهل الدنيا ولا خبع لمطلب من مطالبهم بل كان مشتغلا في جميع أوقاته بالعلم درسا وتدريسا وإفكاء وتصنيفا عائشا في سنة والدية راغبا في مجالس أهل العلم والأدد وملاقاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم تلاميذه رحمه الله بعد كفاح علمهم اللي موصول الليل بالنهار جلت الإمام الشوكاني رحمه الله لطلبة العلم وفرغ نفسه لإفادتهم وكما وصل الليل بالنهار في الطلب كذلك وطلاهما للغاغبين في الطلب ولذا رزق كثرة بل نجابة في التلاميذ، ورحل إلي من ولا تكاد تجد من بينهم إلا مصنفا أو مفتيا أو قاضيا أو متصدرا للتجريف كما تلاحظ ذلك في البدر القالعي وليل الوطري وغيرهما من الكتب ونذكر هنا جماعة منهم بإيجاز منهم العلامة الجهد للناقض أحمد المزيد زيدن الكبثي المتوفى في المتوقف سنة واحد وسبعين ومئتين وألف لازم الإمامة الشوكانية ملازمة طويلة وقرأ عليه جملة من المطولات كنين الأوطار وبعض كتب الحديث وشروحها وكشاف والمطول وحواشي وشرح الرضي على الكافية وقد صار هذا الشيخ مرجعا للطلبة وقل من يد لنفسه من العصر العصري مثل الطلبة مثله ومنه من علامة الصوارف إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن النهدي المتوفة من 37 و200 ألف لازمه البيادة على 40 سنة وكتب غالب مصنفاته ثم قرأها عليه وقرأ عليه كثير من المطولات ومنه القاضي العلامة محمد بن أحمد بن سعد بن السوبي الطنعان المتوفى سنة سبعة وثلاثين هـ، لازم الإمام الشوكاني من ابتداء طلبه إلى انتهاءي وقرأ على كتب كثيرة جدا منها صحيح المخاري ومسلم وغيره من الكتب السرية وغيرها من كتب العلم. <تصفيق> قال عنه الإمام الشوكاني في البدر الطالع. وله قوة عاربة وملكة تامة وقدرة على المناظرة وصورة استحضار وحسن تطبيق للأجلة على القواعد الأسورية وقدرة تامة على خصوص الخصومات وإضافة المبهمات ومنه العلامة الأسرية المعمر أبو الفضل عبدالحق العثماني الهندي المكي المتوفى من 86 و200 و1000 قبل من الهندي المنوم الشوكاني فقرأ عليه ورسمع منه وأجازه إجازة العامة وإما سمع منه الحديث المسلسل من الأولية وقال بنشر الكتاب والسنة واعتقاد السلف وتفانيث المترب الشوكائي في الهند قبل تأثرت البيت خام وعلم أخذ وإذن بالقاضي العلمان محمد بن حسن الشهني المتوفى سنة 86 و200 ألف قرأ عليهم كثيرا من كتب السنة وكتب الآلة وقد وقدمت كتابا خاصا عن شيخي امام الشوكاني سماو استقصاء في جليل غنم عن نباه الاقاليد والامصار وهذا الكتاب نزال مخطوطة ثم طبعه الشيخ محمد ماري الاكوا وسماه حياة الامام الشوكاني طيب ومنهم القاضي العلامة المحدث الناطم محمد العمراني الصنعاني المتوفى سنة أربع إلى سسسين ومائتين وألف قرأ على الإمام أكثر تصادثي وغالب الألمهات السبت وغير من الكتب ومنهم مطمد الحجاز العلامة محمد عادل السني المتوفى سنة سبع وخمسين ومائتين وألف ومنه العلام نفوالح محمد بن محمد نهاش الشام في طنعان المئتين وواحد وخمسين ومئتين وهو من قدام تلاميذه لازم مدة طويلة وقرأ عليه كفرن كثير في تلك الحديث والثقة والأصول والنحو والطب والمعاني وحصل طاليفا إمام الشوكاني ونسخها وينه المقاول العلامة البكين الحسن مقاول مجاهد المئتين وستة وثمانين ستة وثمانين ومنهم القاضي المؤرخ البحافة الرحال الحسن بن أحمد الضمبي المعروف بعاكش متوقفة 1292 ومنهم العلامة المحدث المسند المفيد الشريف محمد بن ناصر الحازمي الحسن الضمبي المتوقفة 83 و 200 و 1000 وهذا الشيخ كانت له يد طولة في الحديث والدعوة إلى أفقاد السلم وكأييد دعوة الإنام محمد بن عبد الوهاب الثلاثية رحمه الله وإذن <تصفيق> ومنهم ومنه بإبنه القاضي العلامة المتفنن أجل العباس أحمد بن محمد بن علي الشوكاني المتوفتنة واحد وثمانين ومنهم بإبنه القاضي العلامة المحدث الرحالة محمد بن محمد بن علي العمراني وقد عد بعض الباحثين اثنين من الأعلام من تلاميذ الإمام الشوكاني وهما الشيخ علامة المؤرخ محمد المحمّد زبارة القناعي والإمام صديق حسن خان القنوجي وهذا خطأ لأنهما لم يلحقا ال... كما ذكرت أنا أن فلم يلحقا يبدأ عليه طيب أن يعني عندما يذكر, الشوكاني عندما يذكر صديق حسن خان الشوكاني بلغة شيخنا فلا يخفى أن هذا مع عدد إبراك أو إجارة تسامحاً ستعبير وقد جرى على مثل ذلك بعض المصنفين مع تباعد القائل والمقول فيه قرون كثيرة كقوله قال إذا أمده وما أشبه ذلك يعني. طيب, طيب مؤلفات الإنمان الشوكاني يعني ترك اليوم الشوكانيو ثروة علمية أو رفته لثمن سبكم في الآخرين ولكثرتها وتنافس تنافس جماعة من الباحثين في أخوائها حتى بلغها بعضهم مئتين وثمانية وسبعين مؤلفا والمضبوط منها أكثر, أكثر من أربعين مؤلفا وهذه المؤلفات أغلبها قرأهم في حياته وانتشرت في البلاد. انتشار الشمس في الآفاق وانتفع بها العلماء قبل غيرهم ورحل غير ياهل من الأقطار كالهند ونكر لأجل جلبها من صنعاء كما قاله تلميذه الشجنين بل ترجم جملة منها إلى غير العربية وما زال الباحثون يتنافسون في تحقيقها وإخراجها لما اجتملت عليه من الأبحاث النسيسة والتقريرات المتينة وهو في عباد العلماء الذين لا تكاد تخلو مكتبة عامة أو خاصة من مهلفاته ومع أن المترجم زوحم في أوقاته بالقضاء وتوابئه كما سنذكره بعد قليل إلا أنه لم يترك التأليف ولم يقضعه يوما لذلك كثر تصواريقه وقد استفاد هذا من تجربة شيخه المقدم ذكره عليم إبراهيم عامر الشهيد فقد قال وكنت أعزب من سرعة ما يتحصل له من ذلك مع شغل نسخه بالتجريب أسألته بعض الأيام عن هذا فقال إنه لا يترك النسخ يوما واحدا وإذا عرض له ما يمنع فعل من النسخ شيئا يسيرا ولا فطرا أو فطري فلذلت قاعدته هذه فرأيت في ذلك منفعتا عظيما وقد يعني من تتبع طواريخ مؤلفاته يجد أن أثرها وغالب أكبرها إنما كان بعد أولي القضاء فما أشار إليه بعض الباحثين من أن مصنفاتهم كانت قبل القضاء لغير صحيح طيب طيب بعض مصنفاته. أي رد المطبوعة إضحاف الأكابر لإثمال وهذا هو ثبت مروياته كتبه سنة ألف ومائتين وأربعة عشر. أدب الطلبي ومنتهى الأدب وأفضل تحقيقاته وأفضل نسخه هو ما حققه محمد صبح الحلاق محمد حسن صبح الحلاق. وهذا رجل له اهتمام طيب بصنفات الإمام الشوكاني والصنعاني وتحقيقاته طيبة. جيدة وهو من أهل السنة وهو من شامي ثم استوطن اليمن إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي إرشاد الكحون إلى تحقيق الحق من علم الأصول وأفضل هذا, هذا الكتاب كتبه سنة 31 و, و 200 ألف وأفضل نسخه النسخة التي حققها الدكتور محمد بكر إسماعيل هذه نسخة طيبة وتوجد نسخة أخرى جيدة حققها مكتب التحقيقات في دار الباز في مكة المكرمة نزار الباز تلك نسخة محققة في ثلاث مجلدات في ثلاث مجلدات وأما النسخة التي كتب ااا هذا أبو مصعب البدر هي سيئة للغاية. البدر الطائع بمحاسن من بعد القرن السابع كتبه سنة ألف ومئتين وثلاثة عشر وزاد فيه زيادات كثيرة بعد ذلك وأفضل أفضل نسخه ما حققته ما طبع في دار ابن كثير في دمشق. التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف كتبه سنة ثمانية وعشرين ومائتين وألف وله نسخ عديدة يعني كثير منها جيد الدرى مبهية في المسائل الفقهية وهذا كتاب، وشرحه بالدراء المضية. الدرى النضيط في إخلاص كلمة التوحيد ديوان شعره جمعه وعطمه ابن أحمد وسموه أسلاك الجوهر في نظم مجدد القرن الثالث عشر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كتبه سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف وهو من أنفس تصانيفه ولهو عدة تحقيقات وقد أعلن محمد حسن سبح الحلاق أنه قائم على تحقيقه فإذا كملت هذه النسخة فلعلها تكون أحسن وأجود نسخه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير وكتبه سنة تسع وعشرين ومئتين وألف سنة تسع وعشرين ومئتين وألف وهذا التفسير تفسير جيد رائق لولا ما شاده به من خلاف مذهب السلفي في بعض المعاطن في مسألة الأسماء والصفات وغيرها وله نسخ عديدة قد وقفت على إعلان الحلاق أنه سيحققه وأبو إسحاق الحويني كذلك قال أنه حققه لا أدري طبعت هذه النسختان أم لا الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع قطر الولي على حديث الولي كتبه سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف وشرح في حديث من آذان وليا القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد نيل الأوطار شرح منتق الأخبار كتبه سنة عشر ومائتين وألف وهذا الكتاب هو قيد الطبع في مكتبة ابن كثير في دمشق ولعل تلك النسخة تكون أفضل نسخه فإن عمة النسخ الموجودة في السوق الآن ليست محققة تحقيقا علميا يروق للباحثين وأيضا قد جمع بعض المعاصرين مجموعة من رسائل الإمام الشوكاني باسم الرسائل السلفية وجمع فيها العديد من رسائله التي نصر فيها السنة وقمع فيها العديد من البدع والشركيات كمسألة الاجتهاب والتقليد ومسألة البناء على القبور والاستغاثة بغير الله وقتال المرتدين وغير ذلك من الأمور طبعا المنوم الشوكاني مما رفع قدره وأعلى مرتبته جهوده في الإصلاح ونشر الكتاب والسنة في مجتمع قد استولت, على استولت عليه البدعة وغلبت على سائر علمائه فقد كان رحمه الله واحدا من سلسلة جنانية مباركة قامت لدين الله فجددت من درس من معالمه وحاربت الباطل على قوة شوكته واستقراره في النفوس والإحاطة بجهودي والإحاطة بجهود هذا الإمام غير ممكن، لذا سنقتصر في الحديث على خطوط عربية منها فاعلموا بارك الله فيكم أنه كان له منذ نعومة أظفاره وأثناء تحصيله محبة وميل إلى الكتاب والسنة وهدي السلام الصالح، ولعلك لم تنس ما قدمته لك من قصته مع والده في صبا. ثم إنه تأثر بغير واحد من شيوخه وأشياقهم المعتنين بالتمسك بالكتاب والسنة كما تأثر أثناء قراءاته ومطالعاته بتصانيف الأئمة المجددين وسيرهم وأثناء عليهم وسدد مساركهم وانتصر لهم كما تلاحظ هذا في سائر تصانيفه وجرت عليه في سلوك هذا الطريق خطوب ومحن لكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وقبل أن يجري ذلك كان رحمه الله حريصا على تتبع السنن الإلهية في أولياء الله وعدائه واستقراء أحوالهم مما كان له بعد بعد الله أثر كبير في ثباته ونجاحه قال رحمه الله ولقد تتبعت أحوال كثير من القائمين بالحق المبلغين له كما أمر الله المرشدين إلى الحق فوجدتهم ينالون من حسن الأحدوثة وبعد الصيت وقوة الشهرة وانتشار العلم ونفاق المؤلفات وطيرانها وقبولها في الناس ما لا يبلغه غيرهم ولا يناله من سياهم وسأذكر لك هنا جماعة ممن اشتهرت مذاهبهم وانتشرت أقوالهم وطارت مصنفاتهم بعدهم وما أصابهم من المحنة ما نالهم كإمام دار الهجرة مالك بن أنس فإنه بري بخصوم وعداه مروق فنشر الله مذاهبه في الأقطار واشتهر من أقواله ما ملأ الأنجاد والأغوار كذلك الإمام أحمد بن حنبل فإنه وقع له من المحن التي هي منح ما لا يخفى على من له الطلاع وضرب بين يدي المعتصم العباسي ضربا مبرحا وهم بقتله مرة بعد مرة وسجنوه في الأمكنة المظلمة وكبلوه بالحديد ونوّعوا له أنواع العذاب فنشر الله من علومه ما لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى إيضاح وكانت العاقبة له فصار بعد ذلك إمام الدنيا غير مدافع ومرجع أهل العلم غير منازع ودون الناس كلماته وانتفعوا بها وكان يتكلم بالكلمة فتطير في الآفاق فإذا تكلم بالكلمة في رجل بجرح تبعه الناس يضطل علم المجروح وإن تكلم في رجل بتعديل كان هو العدل الذي لا يحتاج بعد تعديله إلى غيره ثم الإمام محمد بن إسماعيل المخاري أصابه من محمد بن يحيى البهلي وأتباعه من المحنة ما مات به كمد ثم جعل الله تعالى كتابه الجامع الصحيح كما ترى أصح كتاب في الدنيا وأشهر مؤلف في الحديث وأجل دفتر من دفاتر الإسلام ثم ننظر أحوال من جاء بعد هؤلاء بدهر طويل كابن حزم، فإنه أصيب بمحن عظيمة بسبب ما أظهره بسبب ما أظهره من إرشاد الناس إلى الدليل والصدع بالحق، وتضعيف علم الرأي حتى أفضى ذلك إلى امتحان الملوك له. وإيقاعهم به وتشريده من مواطنه وتحريق مصنفاته ومع ذلك نشر الله من علومه ما صار عند كل فرقة وفي كل بلاد وبين ظهراني كل طائفة ثم كذلك شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية فإنه لما أبان للناس فساد الرأي وأرشدهم إلى التمسك بالدليل وصدع بما أمره الله به ولم يخف الله لو تلائم قام عليه طوائف من المنتمين إلى العلم المنتحلين المنتحل له من أهل المناصب وغيرهم فما زالوا يحاولون ويصاولون ويسعون به إلى الملوك ويعقدون له مجالس المناظرة ويفتون تارة بسفك دمه وتارة بتشريده وتارة باعتقاله فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضه لأحد لأحد من معاصريه وترجمه أعداؤه فضلا عن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها ولا ما يقاربها لأحد من الذين يتعصبون لهم ويدأبون في نشر فضائلهم وجعل الله له من ارتفاع الصيت وبعد الشهرة ما لم يكن لأحد من أهل عصره حتى اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره فعاداه قوم وخالفه آخرون والكل معترفون بقدره معظمون له خاضعون لعلومه واشتهر هذا بينهم واشتهر هذا بينهم غاية الاجتهاد حتى ذكره المترجمون في تراجمهم فيقولون وكان من المائنين إلى ابن تيمية أو المائين عنه وهذه الإشارة إنما هي لقصد الإيضاح لك لتعلم بما يصنعه الله لعباده وعلماء دينه وحملة حجته وفي كل عصر من هذا الجنس من, من تقوم به الحجة من العباد على عباد الله من تقوم به الحجة على العباد وانظر في أهل قطرنا فإنه لا يخفى عليك حالهم إن كنت ممن له اطلاع على أخبار الناس وبحث, وبحث وممن له اطلاع على أخبار الناس وبحث عن أحوالهم كالسيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير فإنه قام داعيا إلى الدليل في ديارنا هذه في وقت غربة وزمان ميل من الناس إلى التقليد وأعواض عن العمل بالبرهان، فناله من أهل عصره من المحن ما اشتملت عليه مصنفاتهم اجتملت عليه مصنفاته حتى ترسل عليه من ترسل من مشايخه برسالة حاصلها الإنكار عليه لما هو فيه من العمل بالدليل وطرح التقليد وقام عليه كثير من الناس وثلبوه بالنظم والنثر ولم يضر ذلك شيئا بل نشر الله من علومه وأظهر من معارفه ما طار كل مطار ثم جاء بعده مع طول فصل وبعد عهد السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال والعلامة صالح بن مهدي المقبلي فنالى من المحن والعداوة من أهل عصرهما ما حمل الأول على استقراره في هجرة الجراف منعزلا عن الناس وحمل الثاني على الارتحال إلى الحرم الشريف والاستقرار فيه حتى توفاه الله فيه ومع هذا فنشر الله من علومهما وأظهر مؤلفاتهما ما لم يكن لأحد من أهل عصرهما ما يقاربه فضلا عن أن يساويه ثم كان في العصر الذي قبل عصرنا هذا السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير وله في القيام بحجة الله والإرشاد إليه وتنفير الناس عن العمل بالرأي وترغيبهم إلى علم الرواية ما هو مشهور معروف فآداه فعاداه أهل عصره وسعوا به إلى الملوك ولم يتركوا في السعي عليه بما يضره جهدا وقالت بينه وبينهم المصاولة والمقاولة ولم ينفروا منه بطائل ولا نقصوه من جاه ولا مال ورفعه الله عليهم وجعل كلمته العليا ونشر له من المصنفات المطولة والمختصرة ما هو معلوم عند أهل هذه الديار ولم ينتشر لمعاصريه المؤذين له المبالغين في ضرره بحث من المباحث العلمية فضلا عن رسالة فضلا عن مؤلف بسيط فهذه عادة الله في عباده فاعلمها وتيقنها انتهى كلام الإمام الشوكاني وأثناء قراءته على شيوخه، كان يمين إليه جماعات من الطلبة للقراءة عليه والأخذ عنه وكان يوجههم إلى علوم الاجتهاد ويرغمهم في العناية بالكتاب والسنة فانتفعوا به كثيرا فأثار ذلك طوائف من الحساد وأهل البدع وصاحب هذا حمق تجمع شيئا فشيئا كلما ازداد النفع بالمترجم وبعد صيته وفي سنة ست ومئتين وألف حصل له حادثة عجيبة حكاها بنفسه فقال رأيته يعني الأمير الصنعاني صاحب سبو السلام في المنام سنة ست ومئتين وألف وهو يمشي راجلا وأنا راكب في جماعة معي فلما رأيته نزلت وسلمت عليه فدار بيني وبينه كلام حفظت منه أنه قال دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطر ببالي عند ذلك أنه يشير إلى ما أصنعه من قراءة البخاري في الجامع وكان يحضر تلك القراءة جماعة من العلماء ويجتمع من العوام خلق عالم لا يحصون فكنت في بعض الأوقات أفسر الألفاظ الحديثية بما يفهم, يفهم أولئك العوامة بما يفهم أولئك العوام الحاضرون فأردت أن أقول له إنه يحضر جماعة لا يفهمون بعض الألفاظ العربية فبادر وقال قبل أن أتكلم قد علمت أنه يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة ولكن دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سألته عند ذلك عن أهل الحديث ما حالهم في الآخرة فقال بلغوا بحديثهم الجنة أو بلغوا بحديثهم بين يدي الرحمن الشك مني ثم بكى بكاء عاليا وضمني إليه وفارقني فقصصت, عليه ذلك فقصصت ذلك على بعض من له يد في التعبير وسألته عن تأويل البكاء والضم فقال لا بد أن يجري لك شيء مما جرى له من امتحان فوقع من ذلك بعد تلك الرؤية أجائب الغائب كف الله شرها انتهى كلامه ثم ذكر بعض الحوادث التي أريد فيها إيقاع الأذابه بالاستباحه دمه فرد الله كيدهم وانقلبوا صادرين وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية كما يقول هو نفسه ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنه ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره وأما جهوده في الإصلاح فيمكن إيجازها في جوانب سبعة هي أولا دعوته إلى العقيدة السلفية فقد انتشرت في البلاد اليمنية شأن غيرها من بلاد المسلمين كثير من مظاهر البدع والضلالات والانحرافات عن التوحيد كبناء القباب على القبور والتوسل بأصحابها والاستغاثة بغير الله والشرك والذبح والنذر والتظاهر بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنكار الصفات والسمعيات لأنهم كانوا كما ذكرت ذيدية شيعة ووجد غلاة الرافضة والمعتزلة والجهبية ومخرقة الصوفية وغيرهم وجدوا, وجدوا مرتعا خصيبا لنشر باطلهم بسبب الجهل وكسر كثير من العلماء عن أداء الرسالة الإلهية ومشى ظلال هؤلاء وغيرهم ليس على العامة فحسب بل على كثير من المنتسبين إلى العلم وغلت تلك الانحرافات هي الأصل وصارت بمضي الزمان هي الدين الحق عندهم وعلم أن من توفيق الله للعبد في دعوته أي يوفقه للحق ثم يثبته عليه ويسدده لطرائق تقويم الخلق ثم يعينه على ذلك بالصبر والحلم وكان قيامه رحمه الله بالدعوة إلى عقيد السلف مجتمع يعد خروجا على الدين في مفهوم أولئك لذلك عمل, عمل على نشرها في كل منح ومناسبة على المدى الأطول مبينا أنها سهلة واضحة تتقبلها الفطر السليمة والنفوس السوية المستقيمة طيب ولذلك فقد ألف وصد في ذلك وخطب وحاول يحارب هذه البداية بالعديد من المؤلفات فمنها مثلا سب الصحبة رضي الله عنهم ألف فيها إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي لأن الراقبة كان يزعمون أنهم على مذ... أن الشيعة يعني الزيدية وراقبته كذلك كلهم يزعمون أنهم على مذهب أهل البيت لذلك فقد خاطبهم باللسان الذي يفهمونه وهذه طريقة جيدة في مخاطبة الجهلة وأصناف وأشباه العلماء وقد حصل له في ذلك حكايات طويلة عريضة ذكر هو نفسه بعضها في البدر الطالع والمسألة الثانية هي الغلو في الصالحين وقد صنف فيها قد صنف فيها مصنفات خاصة ومنها الدر النضيذ في إخلاص التوحيد ومنها غيرها ورسائل في الاعتقاد كثيرة ناقش فيها البدع جملة وتفصيلا وكذلك ناقش الانحرافات المنتشرة ومنها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعادل والنبوات والتحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد وشرح الصدور بتحريم رفع القبور وقطر الولي على حديث الولي الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد وغيرها من المصنفات وينضغي أن إلى أن الإمام الشوكاني رحمه الله أخطأ على مذهب السلف في مسائل هي يسيرة بحمد الله وعلى قلتها إن جملة منها قد هدمه في مواضع أخرى من كتبه ويمكن مراجعة كتاب منهج الإمام الشوكاني في العقيدة للشيخ عبد الله تومسك. ثانيا جهوده في الدعوة إلى الكتاب والسنة ونبذ التقليد من نظر في آثار المترجم رأى دعوته إلى ذلك ظاهرة بارزة ويجب المطالع لكتبه من نفسه في هذا وتعدل طرائقه إليه فهو لم يكتفي بتصنيف كتب في الموضوع فحسب بل كلما وجد الفرصة مناسبة قال بل قال وأقال وصنف تصنيفا بديعًا جعل صلبها ذلك كالبدر الطارع وأدم الطلبي وبين وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم والتحاكم إليهما وأن قوة الأمة والتحاكم إليهما وأن قوة الأمة وقوامها في ذلك وأنشأ في ذلك من المكاتبات نظما ونثرا إلى علماء عصري شيئا كثيرا وكان يقرب أمر السعي إلى اجتهاد وأنه ما هو بأخطر من السعي إلى التقليد وكان يعجب ممن قلد من أهل العلم مع إمكان الاجتهاد فيقول وإني لا أكثر التأجب من جماعة من أكابل العلماء المتأخرين الموجودين في القرن الرابع وما بعده كيف يقفون على تقليد عالم من العلماء؟ ويقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله ما كونهم قد عرفوا من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه فإن الرجل إذا عرف من لغة ما يكون به فاهما لما يسمعه منها صارك أحد الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن صارك ذلك وجب عليه التمسك بما جاء به الرسول, صلى الله الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك التعويل وترك التعويل على محبر الآراء فكيف بمن فكيف بمن وقف على دقائق اللغة وجلائلها وأفردا وإفر إفراد وتركيبا وآرابا وبناءا وصارف الدقائق النحوية والصرفية والأسرار البيانية والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب خافيا ولا يشد عنه منها شاذة ولا فاذة وصار عارفا بما صحى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تفسير كتاب الله وما صح علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه وتعب نفسه في سماع دواوين السنة التي صنفها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعده فمن كان بهذه المثابة كيف يسوه له أن يعدل عن آية صريحة أو حديث صحيح إلى رأي رآه أحد المجتهدين حتى كأنه أحد العوام من الأعتاب الذين لا يعرفون من رسوم الشريعة رسمة فآل الله العجب إذا كانت نهاية, نهاية العالم كبدايته وآخر أمره كأوله فقل أي فائدة لتضيع الأوقات في المعارف العلمية وآخر أمره كأوله فقل لي أي فائدة لتضيع الأوقات في المعارف العلمية فإن قول إمامه الذي يقلده هو كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من علوم سواه، كما نشاهده في المقتصرين على علم الفقه فإنهم يفهمونه بل يصيرون فيه من التحقيق إلى غاية لا يخطى عليهم منه شيء ويدرسون فيه ويفتون ويفتون به وهم لا يعرفون سوى بل لا يميزون بين الفاعل والمفعول وطال في هذا بما يمكن مراجعة بعضه في تكملته في البدر الطالع وقد انتبه الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن من أقوى ما يغير المجتمع عن إلفه مما وجد عليه الآباء والأجداد من الجمود وتعظيم الرجال فوق تعظيم النصوص هم الجيل الناشئ في العلم المتحمس للتحصيل فأفرد لهم سفرا مباركا يرغمهم فيه بإيثار الانصاف وعدم التعصب لأحد وفرضية الرجوع إلى الموارد العذبة للشريعة المطهرة وسماه أدم الطلب ومنتهى الأرب وقد ذكرناه آرفا هذا ومما يجدر ذكره أن الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى نيل منه كما نيل ممن قبله من الأئمة بالطعن في عرضه والسعي في دمه أو تشريده أو غير ذلك مما كفاه الله وجعل العقبى له ومن المناسب ذكر مثال فيه طرفة وعبار وذلك أنه لما صنف السيل الجبار المتدفق على حدائق الأزهار وهو نقد لمتن الأزهار الذي هو العمدة في فقه الزيدية ثارت فتنة انتشرت في اليمن كله قادها محمد بن صالح السماوي المعروف بابن حريوة وهم متفقه غالب في التشيع وشغبوا, وشغبوا فيها على الإمام الشوكاني وأوهموا العامة وبعض المسؤولين والوزراء في الدولة أنه ما أراد بكتابه إلا هدم مذهب أهل البيت إذ الأزهار عليه الاعتماد في العبادات والمعاملات وتصدر المذكور للرد على الإمام الشوكاني بكتاب سباه. الغططم الزخار المتدفق على حدائق الأزهار ليطهره بالرجس السيل الجرار وتكلم فيه بكلام ليس من جنس كلام العلماء بل ملأه بالسب والشتب كما قال العلامة الحسن بن أحمد عاكش ومن الطريف أن المترجم لما بلغه عمل المذكور قال هذا, عمل هذا رجل جاهل غير فقيه فهو لا يدري بأن السبيل لا ينجس، ثم إن السموي هذا وقعت له بعد رزايا ونكبات، والصدقاء المهدي عبد الله البخل ثم محبسة وقتله سنة واحد وأربعين ومائتين وألف ثالثا جهوده في التدريس جلس الإمام الشوكاني لطلبة العلم وهو في سن التحصيل كما تقدم، ثم إنه بعد بعد فرغى نفسه إفادتهم فكان يأخذون أنه في كل يوم زيادة على عشرة دروس لاحظ عشرة دروس في فرور متعددة واجتبع في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والفقه والنحو والصرف والمعين والبيان والعروض والمنطق والجدل وكانت هدنة رحمه الله في الإفادة والجلوس للطلبة مضعب المثل حتى قال بعض تناوينه ما رأيت إن شط منه في التدريس يصل ليلة بنهاري في إفادة وكان يعظم الطالب ويرظمه في سلوك جادة في الاجتهاد حق والعمل بما جاء عن سيد العباد صلى الله عليه وآله وسلم وإضافة إلى إقرائه المختصرة والمطولات فقد كان يقرئ في تصاليفه ولا, ولا سيما الكبرى منها وظل على تلك الحال إلى وفاته على مزاحمة القضاء لذلك كما يعرفت ورغم ما مر به من المحن والشدائد ومن, تخوي ومن تخويف وتهديد إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك لأن من أسباب ذهاب شوكة الدعوة والمراس العلم جبن العلماء جبن العلماء وخورهم عن تبليغ رسالات الله عز وجل وتبليغ شرع عديره وركونهم إلى الدعث وإثارهم السلام وركونهم إلى الدعث وإثارهم السلام ولا يخفى أن تفرغ العالم للمتعلمين وبسطه الأوقات له لا يورث كثرة التلامير تحسن بل يورث نبلهم وعلو كعبهم في العلم والتحقيق وفي ذلك نفع عظيم للأمة وتحصيل لصرح الإسلام من الداخل وما أقل بل ما عند يعمل على ذلك من الشيوخ الآن مع الأسف الشديد وقد سلف الإمام الشوكاني وعدة أساليب في إصال علومه ومعاركه إليهم مما أسدق على دروسه مع القوة السهولة والمتعة حتى إن كانوا ليتباحتون بين يديه ويتناقشون وهو مصيخ بسمعه وقلبه ثم يعلق ويصحح وربما كفاه ذلك بعض كبار تلاميذه ويتكرر ذلك كثيرا في دروسه كما سلك طرائق قائمة في التعليم كانت محل عناية جماعة من الباحثين ولازم التدريس في حضره وسفره كما قد يأتي قريبا إن شاء الله تعالى رابع جهوده في الإفتاء الإفتاء إذا كان يصدر عن كتاب والسنة فهو باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله وكذلك كانت فتاويه رحمه الله لذا وردت إليه في سن التحصيل رسائل ومسائل استفتى فيها من أمانك بشتى بسبب ما ذكرناه آنفا وكذلك من بشر بين قربة العلم في القطر اليمني من قوته ومكانته العلمية فأفاد من ذلك في مشروعه الإصلاحي وكتب. وكتب أبحاثا ورسائل كثيرة تقدم ذكر بعضها بل غالب مؤلفاته نتيجة سؤالات أهل العلم وحملته كما ينحظه الناظر في مقدماتها وأسمائها أو أسمائها ولما رأى أعداء الكتاب والسنة وجهلة المقلبة اشتهار فتاويه ومن في مسائل الاعتقاد وما يخالف منها الزيرية ساء في إذائه وغبما حالوا بينه وبين الناس ونالوا من عرضه بسببها أو شوهوها وبدلوها أو وجهها أو فرعوا عليها الليازم الباطل كما هي سلة أنصار الباطل وقد وسط رحمه الله بعض تلك المحل التي جرت له في بعض كتبه كأدب الطلب وغيرها خامسا جهوده في القضاء في شهر رجب سنة تسعة و مئتين انتشر خبر وفاة القاضي العام بصنعاء الأعلام يحيى بن صالح السحوني والإمام الشوكاني في لجة أماره الأمير بين التبريس وتصنيف الافتاء فلم قال فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي ملكور بنحو أسبوع فعزمت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه رجح قيامي مقام الخاض المنكور فاعتذرت له بما كنت في من الاشتغال بالعز فقال القيام بالأمرين ممكن وليس المراد إلا القيام, القيام فصل ما يصل من الخصومات إلى بيانه العالي في يومي اجتماع الحكام فيه فقلت سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل طب وما اختاره الله فيه الخير فلما طارقته ما زلت مترببا نحو أسبوع لكنه وفد إلي غالب من ينتسب إلى العلم من مدينة صنعاء وأجمعوا على أن الإجابة واجبة وأنهم يخشون أن يدخل في هذا هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرائية في جميع الأقطار اليمنية من لا يمتق بدينه وعلمه وأكثر من هذا وأرسل إلي بالرسائل المطولة فقبلت مستعينا بالله ومتكلا عليه ولم يقع التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط بل انثال الناس من كل محل فاستغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه واشتغل الذهن شغلة كبيرة تكدر الخاطر تكدرا زائدا ولا سيما وأنا لا أعرف الأمور الاصطلاحية في هذا الشأن ولم أحضر عند قاضٍ في خصومة ولا في غيرها بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي رحمه الله في أيام الصغر فما بعدها ولكن شرح الله الصدر واعان على القيام بذلك الشأن ومولانا الخليفة حفظه الله ما ترك شيئا من التعظيم إلا وفعله وكان يجلني إجلالا عظيما وينفذ الشريعة على قرابته وأعوانه بل على نفسه وأنا حالة تحرير هذه الأحرف في سنة 13 ومئتين وألم مستمر على مباشرة تلك الوظيفة مؤثر للتدريس للطلبة في بعض الأوقات المصنفات وغيرها ولم يكن الإمام الشوكاني قاضي عاما فقط بل جعلته آئمة اليمن وحكامها عضوها الأيمن وربما نبترد ولم تصدر إلا بمشورته ومن السر في ذلك ما قاله تلميذه الشجني واشترط شيخ الإسلام على الإمام شروطا وما له بها حتى توفاه الله فمن جملة الشروط أن ينبذ كل أمر يأمره بهمثابه كائنا ما كان وعلى أي أمر كان ولو عن الإمام نفسه فأجاب عليه إنما أنا منبذ لما قلت وحكمت به كائنا ما كان فبذلك صار الناس في الأحكام على منهج واحد لا فرق بين أمير ومأمور. وجليل وحقير وغلي وفقير وخالب ومخدوب حتى لقد أنفذ الإمام رحمه الله وأحكامه على نفسه وخاصة, وخاصة خلاصه وكان إذا سعى إليه في فيما فيه مخالبة لما قد حكم به شيخ الإسلام اشتد غضبه وتغير نزاله ويقول لم يكن معي إلا حاكم واحد قد جعلته بيني وبين الله ولم أعرف حاكما سواه فرضي الله عنه وغضر له وتجاوز عنه وكذلك ولده المتوكل على الله رحمه الله فإنه حذى حد, حد والده وزاد في ذلك حتى إنه كان لا يصدر أبرا من أمر مملكته حتى يرسل وزيره الفقيه علي بن إسماعيل فارق حتى يشاور فيه شيخ الإسلام ويعمل بما يرى وكان إذا أن عليه شيخ الإسلام شيئا عاده عليه يكون جوابه عليه إنك إذا لم ترني صالحا ما أنا فيه أقمت, أقمت غير لهذا الأمر وسأكون معه سيفا ويحنك له مع ذلك أنه فائل ما قاله ويكرر ذلك منه مرارا فرحم الله المتوكل وغفر له وقد انقسم جهوده في إصلاح القضاء إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أنه قام بالشرع والعدل وذلك بالقدرة الحسنة كما شهد بذلك سيرته المباركة خلال أربعين عاما قضاها فيه الثانية أنه حاول تخليص ما علق بالقضاء من الشوائب، وحاول بيان أحكام القضاة وآدابهم وقد وصف ما عليه كثير من القضاة فقال كثر من الجهلة في هذا المنصب الشريف واشتراه من من ممن هو أجهل منهم حتى عمة البلوى جميع الأقطار اليمنية وهذا كان حال عامة بلاد المسلمين لليمن فقط. الثالث السعي والإشارة بتعيين صالح العلماء وأهل السنة في قضاء البلاد اليمنية وهذا والله أعلم من الأسباب الكبرى في اضحار كثير من البداء وانتشار عقيدة السلف الصالح سادسا جهوده في التأليف وقد ذكرنا العديد منها سابعا جهوده في إصلاح الحكام والمجتمع عاصر الإمام الشوكاني ثلاثة من أئمة اليمني وملوكهم وهم المنصور علي بن المهدي عباس المتوفى سنة 1224 وابنه المتوكل على الله أحمد المتوفى سنة 31200 وألف وألف ابنه المهدي عبد الله المتوكل المتوكل لمتوصلة 51 و200 ولم وقد كان له جهود إصلاحية عظيمة معهم ومع غيرهم من الحكام ومن عامة المجتبع في ما يلي أولا أنه سعى في رقع المظالم كالضرائب ونهب الأموال واختلافها وكرر النصيحة للمنصور شعرا ونقرى وتابع ذلك وقد استجاب له المنصور طيب ثانيا أنه شارك بنفسه في حروب المتوكلين على الله الإسماعيلية بعد أن أفتى بكفرها ثالثا دعوته لاستعداد لصد الحملة الفرنسية على مصر رابعا توسطه باستلح بين الأشراف في إتهامته وحكام اليمن خامسا مشاركته في إصلاح العلاقات بين الأشراف في الحجاز وبين حكومة اليمن ثالثا توجيم حكومة اليمن لرفض إقامة قايتة إنجليزية في باب المندب. سابعا المواصلات والمكاتبات الودية نثر ورثما على لسانه أو على لسان حكام اليمن التي كتبها إلى أمة الدعوة السلفية في نجد للتناصح والتعاهد على محاربة البلع وانحرافات ما اتكرت تصل حكومة اليمن. كانت تصل حكومة اليمن كتب ووفود منهم يحكم على هدم القباب والمشاهد على القبول وكان رحمه الله يصومها ويحسنها لأئمة اليمن فامنا كتابة ورسائل مهمة موجهة إلى الرعات وشعوبهم مرغبة لهم في الاستقاوة على هدي النبوة والتحذير من عواقب المعاصي ومن التجرؤ على دين الله والتحايل على شريعته وبلان حقوق الرائع والرائية ومن ذلك رسالته النفيسة الدواء العاجل في دفع عدو الصائل وهي مطبوعة تاسعا المشاركة في إطفاء كثير من الفتن والاضطرابات وبدل النصح والمشورة فيها وقد تقدم بعض هذا مفرقة ومن ذلك ثورة العامة عليه في صنعاء كما قد نحن إلى شيء من ذلك طيب ثناء العلماء عليه لا شك أن أي إمام يتكلم عليه الناس ويترك ذكرى حسنا بعد وفاته يكتب مالحوه وقد يكون في القوم من يذمه لسبب من حسد أو خلاف مذهبي أو ما إلى ذلك والإمام الشوكاني ممن كثر الذين المثنون عليه شعرا. ونثرا والشعر لا يكاد يأتي تحت الحصر وعابة من ترجمه ينكر شيئا من ذلك ولعلنا أن ينكر شيئا مما شيئا مما ذكره الأئمة وأهل الإلم في ترجمته ومدحه قال مسجد اليمن العلامة الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيلي المتوقف سنة 1250 هو إمام عصرنا في سائر العلوم وخطيب دهرنا في إيضاح دقائق حقائق المنطوق منها والمفهوم الحافظ المسند الحجة الهادي في إيضاح السنن النبوية إلى المحجة عز الإسلام محمد بن علي الشوكاني بلغه الله في الدارين أقصى الأماني إنهز أقلامه يوما ليعملها أنساك كل كبي هز عامله وإن قر على رق تنام له أقر بالرق كتاب الأنام له ولقد منح رب العالمين سبحانه وتعالى من بحر فض كربه الواسع هذا القاضي الإمام بثلاثة أمور لا أعلم أنها في هذا الزمان الأخير جمعت لغيره الأول ساعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها الثاني ساعة التلاميذ المحققين والنبلاء المدققين أولي الأفهام الخارقة والفضائل الفائقة الحقيق أن ينشد, أن ينشد عند حضور جميع جمعهم الغفير ومشاهدة غوصهم جواهر المعاني التي استخرجها من بحر الحقائق غير يسير إني إذا حضرتني ألف محبرة تقول أخبرني, أخبرني هذا وحدثني صاحت بعقوتها الأقلى مناطقة هذا المكارم لا قعبان من لبن الثالث ساعة التآليفات المحررة والرسائل والجوابات المحضرة إلى آخر كلامه رحمه الله وقال القاضي العلام عبد الرحمن بن يحي الآجسي المتوفى في نفس السنة في قصيدة فائقة يمدح بها الإمام الشوكاني مطلعها ألا قامت تنازعني ردائي غدا تنفضت أحلاس الدواء ومنها أنادي قائلا قولا سديدا يصدق بين مستمع النداء بأنك صاحب السهم المعلاء بين سهام إرث الأنبياء وأنك عالم القطر المسمى ومجتهد الزمان بلا مراء وأن مجدد المئة التي نحن فيها له وأنت بلا امتراء وأنك لا نرى لك من مثيل ولم تر مثل نفسك في المرائي. وقال العلامة الأفري محمود شكر الآلوسي المتوفى سنة 42 و و وفخر الملة وعز الإسلام وحسرة الليالي والأيام قام الله به البذعة وأزال به البلاء وقهر به أهل النحل والمذاهب الباطلة فأصبح الإمارة في اليمن ونواحيها ربا طرية وأحيما درس من السنة السنية وميزها عن طريق الابتداء ومهد قواعد الاجتهاد وأصوله واستصب ضوابط ترك التقليد تقليد المذاهب وقوانينها التي لا تزال إلى آخر الزمان إلى آخر كرامه رحمه الله وقال الإمام العلامة عبد الحي الثاني. المتوصلة 82 و300 وألف هو خاتمة محدث المشرق وأثريه الإمام العلامة الجهبر جد واجتهد في الطلب ثم تصدى للتدريس والفتوى والتصنيف فأتى بالعجيب الغريب زعامة وإقداما وتحريرا واطلاعا ونقدا وكان شامة في وجه القرن المنصرم وغرة في جبين الده انتهج من مناهج العلماء ما عمي على كثير ممن قبله وأوتي فيه من طلاقة القلم والزعامة ما لم ينطلق به قلم غيره فهو من مفاخر اليمن بل العرب أخيرا نذكر وفاة هذا الإمام الجليل رحمه الله توفي الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى لو لك الأربعاء لثلاث بقين من شهر الجماد الآخرة سنة خمسين ومائتين وألف عن ست وسبعين سنة وسبعة أشهر وصلي عليه في الجامع الكبير بصنعاء وما ذكره بعض الباحثين من أن وفاته كانت سنة واحد وخمسين, أو وخمسين فإنه وهم والصواب ما أرخه مؤرخ اليمن وغيرهم كما تقدم وهم أعرف بأهل بلدهم مما يجدر ذكره أنه لا يوجد الآن من آل الإمام الشوكاني أحد وذلك أنه ولد له ابنان هما أحمد وعلي